نتفق بهذا المقدار بالنسبة للدرس لنجيب على بعض الاسئله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه يسأل سائل عن بعض علماء الاشاعره الذين تبين لهم الهدى في اثناء الحوار والردود التي كتب قددهم وهم يعيشون بين السلفيين في اثناء النقاش والردود والاخذ والرد تبين لهم الهدى وتأكدوا ان منهج السلف هو الحق ومع ذلك تعصبوا لمنهجهم الاشاعري القديم وجعلوا يجعلونا العرايق او يجعلونا يلقون بعد الشبه على بعض الطلاب في ان التاويل واجب او لا محاله من التشنين التاويل هكذا يلبسون على بعض الطلاب وهم على علم يسأل السائل هل هؤلاء يعذرون ام لا الجواب لا لا يعذرون ومن تبين له الهدى واتبع بعد ذلك غير سبيل المؤمنين لا يعذر الذي يعذر الذي لم يتبيّن له الحق ولم يتبيّن له الهدى ومثل السائل بالصابوني بشيخ الصابوني ومحمد الغزالي اما الشيخ الصابوني وقد تعصب لاسعريته وصوفيته بعد أن عاش فترة طويلة في جامعة ام القرى وخالط طلاب العلم فناقشوه فعرفوا الحق تعصب ذا اذكرها وامام الغزالي فلم يقف عند التعصب ولكنه سار سار ينال من السلف الصالح من الحديث والمحدثين ويعادي اهل السنه فضلا من اي علماء رب بل هو وسار الى حد الالهاب فنسأل الله لنا وله التوبه ثايلون يسأل عن حكم اسم